هو ذا الثوب خذي ان قلبي ليس فيه سوب بل لا أدعي أنا لا تتركي <تصفيق> انما قلبي لقد اقسمت قلبي من كل ربي وقد استودعني عبسان قربوك منه وزق قال بيسألي في بيته طولا واردا إنه عهد وصيغون كيف أفعل Let's اني داعي مين ان ا لقدي مرضى ايقوا اخر لك في سوبي وقل اخرا I'm <laughs> salu you wardi قلبي ليس فيه <تصفيق> هو ذا سوما غزي